أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّ فَكَيفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَىٰ يَقِينٍ ثُمَّ قَبَضْنَٰهُ إِلَىٰ يَنَابِيعِهِۦ الضحي يسرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار شورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ءَناعًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا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 فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا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 ولا يضركم وكان الكافر على ربه ظاهرا